إن الساعة لا آفية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستشبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 فَإِنَّ النَّاسَ سَوْفَ يَكُونُ كَذَالِكَ يُخْفَى الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ طَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وصوركم, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ غَالِبًا اللَّهُ رِزْقَكُمْ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 جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين